إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان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 كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعين وإن الفجار لفي جحين يصلونها يوم الدين وما هم عنها يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله, الله أكبر الله